يا ابن الحسد نمواك يا ابن الحسن نمواك يا ابن الحسد يا ابن الحسد <تصفيق> كل عام والحب فيك ابن الحسد كم <تصفيق> قوبلك شهر شعبان رايح بنصه جايب خيرات نصف العالم فرايح قسم الموجودات قلبي نصفه يا ابو صالح شدو نصفها هات نص لساني من مدايح نصفه لجلك ندبات ومعاني يا حاليني شحكي عن حالي للعال وحده شمعة وحده جمعة قلبي بان الزنتان ودني وحده سمعو وحده بس لصوتك يا زين مو عجيبه ولا غريبه يا الجماعه تربد دال امنا لكبار تظهر امننا لكبار كل عام الفضل كل بدت لعمار قسم على كل دنيا وعدك بالصبر والترشاد مولدك تاريخ عندك قسم الكون ودار مو غريبة وهدا جدك قاسم الجنة والنار بانتظارك يا نهارك اغلى وعد انتظره على دربك يا اللي حبك احلى ما بالفطره انت حبنا ومنجاوبنا وقط وقطره ومن دمنا فيسمانه الله ناشر عطره انت شرف لنا انت تريد الينا انت شرف لنا لانا ترد الانا يا الحسد كل عام ابن الحسن كل al يا وريم سقان للصبر جنان وصبرك ما تجين ملج كل بحر ضايع في بحرك في جاده غرقان بالدهر يا المهدى شهرك في انتظارك لفان احتفلنا وما غفلنا لعنتينا الميعاد جيناكنا يا املنا بالفرح للميلاد منعوفك لون يشوفك هذا اجمل عياد والظهورك هذا نورك يوم جعلت لي ما تنسى وعدك وقفي عهدك انت ابني وقفي عهدك دي وقفي كل بيرقياس <تصفيق> فال